وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا أَفْطَيْنَاهُم مَّاءً وَدَّقًا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 قل إن لا أملك لكم ضرّوا ولا رشدا قل إن لا يجهرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَاءً نَمَّا قَالُوا دِينَ فِيهَا أَبْدَأْ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 ليعلم أن قد أبلغوا تالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحق كل شيء عددا.